أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين ينحرفون في أسماؤه سيُلزمون ما كانوا يعملون وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَاعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما من جنة إلا نذير مبين ينظروا في ملكوت السماوات وما خلق الله من شيء நூன் عسى கூட்டி يكون قد மொழாஹுமிஷரி கொஜரும் فبأي حديث بعده يؤمنون من يظلم الله فلا هادي له ويذرهم في طويانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قُل انَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ فَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ